افَتَحْرٌ هَذَا ام ان انتم لا تبصرون اسلمها باصدرو او لا تصدروا سواء عليكم انما تجدون ما كنتم تعملون ان المتقيين في جنات ونعيم فَكِهْنَ بِمَا آتَاهُم رَبُّهُم وَوَقَاهُم رَبُّهُم عَذَابَ الجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ أَرَائكٍ مَصْفُوفَةٍ وَزُيِّنُوا بِحُرُرٍ عِينٍ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان انلحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كتب رهين وامددناهم لحم من ما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا نغم فيها ولا تاسيم ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم نؤثم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 نَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَالَ عَذَابَ السَّمُومِ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كَتَاءَنُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي ان ينام مشرقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ان كنا من قبل ندره انه هو البر الرحيم فذكر فما انت اتَّخَذَ رَبُّكَ بِكاهِرٍ وَلا مَجْنُونٌ أَلْيَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ رَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ